Ağzıbıllahî, min Şeytanî, Rjim. Bismillahi r سُمِّيْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيأسُ وَلَا تَيأسُ مِنْ رَوحِ İnnehu la yeyansu mirrəhil lahi faklimma dıxlu alayi, qalıu eyiyyu duruvecna bi bi daat muzjattim fa فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين Come oh. cool Kalu ta Allahil kad room. و توني Cidri rihayun la Völüm lakum inni قالوا Allah'a إنه... وقام لدخول O da hpsenbi, min esjini ve min ومن بعد أن نزغ الشيطان بيني من بعد أن نزغ الشيطان بيني vain Kudreti tanı, توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباب O malkun وَمَا تَنَسَّنُهُمْ عَلَيَّ Yağmur. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذابي أو تاتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل من اتبعني وسبحان الله وما أنا من البشركين وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا فَلَا تَقِلُّ إِذَا اسْتَيَسَرَ الرُّسُلُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلَئِن نَّقَصُوا مِنْ نَفْسِهِمْ لَيُعَذِّبَنَّهُمْ مجرمين. لقد كان في خصصهم عبارة اللواء ما كان حديثي يفترى، لكن تصديق الذي بين يديه بين كل شيء شَيْءٍ وَهُدَى وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ صَدَقًا